بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تطبيقه وتبليغه والعمل به وان ترضى عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك حميد سبحان ربك رب العزه <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عملنا ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عملنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويقول الله على كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضلت احت شجرة ثم راحا وتركها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يبلى كما يبلى التوب الأبيض فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم البعض وفي حديث فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره ما بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغما ويقول الله سبحانه في حدث خدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد فإن أسلمتني فيما أريد أعطيتك ما تريد وإن خالفتني فيما أريد أشقيتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد هكذا أحباء عزة في الله الحمد رب سبحانه تعالى الحمد يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه رب العالمين جمعنا في هذا المكان مبارك في خير البقاء خير البقاء على الأرض المساجد وشرها الأسواق يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدسي بيوتي على الأرض المساجد وعمارها زواري وحق على المزوري أن يكرم زائره لكن غمار في ضيفات الرحمن غمار تخشان الرحمة السكينة كان احتجت فنجان الرحمة وفنجان السكينة جميع الخلايا يقتدوا قابل لقرحد كونسين هم يتخدم هم يتعافى هم يشتهد أشين من أجل السعادة من أجل الراحة ولكن الله صلى الله جعل الراحة في أوامره في الإيمان والعمال الصالحة ومن بين أسباب الراحة هذا المجالس خاطر بالعلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجالس مجتمع قوم في بيت من بويت الله صلى الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الخالق الديان مالكنا رازقنا خالقنا الذي بيد نبطة قلوبنا الذي بيده ارزاقنا ابناؤنا اولادنا مصيرنا يذكرنا في الملال أعلى يذكرنا عند الملائكة وانظروا إلى عبادي تركوا أشغالهم شهواتهم ملدتهم قدموا إلي لكانوا استدمانكم سيدة سبحانه وتعالى مقصدنا إرضاء الله نبتغي وجه الله نبتغي مغفرة الله مغفرة ذنوبنا كيف رب العالمين عن نقبل إهدايا غفرنا عندما نقبل مقصدنا وسنق فرب العالم سبحانه وتعالى يعني في هذا المجلس عند انتهائنا من هذا المجلس قوموا مغفورين لكم قد بدلت سياتكم حسنات مجالس الذكر تبدل السيات حسنات تصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نكتر من هذا المجالس لأن بسبب هذا المجالس التسل نشوة الأعمال الصالحة التسل عاطفة الدين التسل عاطفة التوبة التسل عاطفة الاستغفار التسل عاطفة تضحية وجاء ولكن الإنسان الذي لا يمشي لهذا المجالس والتي تستمجيدة والتي تستمجيدة هذا يقصحولس ولتسل يذكر الله ولتلي ينولس فنحن محتاجين لهذا المجالس متل أكثر مما محتاجين الأكل والشراب احتياجنا للسكن نحتاج السكن ولكن احتياجنا لللباس أعظم من السكن واحتياجنا للأكل أعظم من اللباس واحتياجنا للماء أكثر من الأكل واحتياجنا للهواء أكثر من الماء واحتياجنا للدين أكثر من الهواء واحتياجنا لجهد الدين للدعوه يلا اكثر من الدين لو هذه النصيحه القاطع حدوا لنا الصح حد حدوا لي حد يموت الدين ها فالوكسجين الدين نروح نغد الدين من اجل الدين الله واش هذا هذا الكون وبفناء الدين الله يفني هذا الكون ها يبي النبي صلى الله عليه وسلم لولا المؤمن لولا المؤمن لما سقي الكافر جرعه وكان ويجي مسلم ولا يذكر رب العالمين وانا وارع ولا يعني رب العالمين حتى على ولا يسجد رب العالمين وكان اهل اوروبا اهل امريكا الكفار واش نتصحش شربت ومان بسبب المؤمنين بسبب الذكرين بسبب القائمين بسبب الركعين بسبب الساجدين تسقط المطر في اوروبا ينبت النبات في اوروبا حسب الاثنين حسب التكنولوجيا حسب المعلومات لسن وان في الغيب من أجل ذكر الله عندما ينتهي ذكر الله من فوق الأرض آخر الرجل يجب أن تقرأ الله الله الله الله الله يضمن هذه لا يبقى فيها شيء لك تقرأت السيارة وكتل الأرض وكتل الإستصلاح وكتل الصناعة وكتل ماشينة وكتل كل شيء يدول لشيء وشيء غبرت الأرض كل ما فيها ويدول لشيء إذن من أجل ذكر الله رب العالمين يحفظ هذا الكون فالروح للكون هو ذكر الله هو عامر الله هو الدين لا يوجد يمشي بأمر الله يمشي بالروح قبل اللحظات إلا يغزر إلا يساوى إلا يبطش إلا يتجور إلا يتت إلا يتزقى إلا يقرن نون نتش فيأتي أمر الله سبحانه وتعالى يأتي ملك الموت هذه هذه البروشة الروح هذه البروشة السيس أمر الله يتوم بروشي في امر الله دي بروشي جوتهاميدا العين موجوده لا تبصر اللسان موجود لا ينطق الرجليه موجوده لا يمشي اليد موجود لا يلطش سمعتي زرتورزه يتورزر بالروح بامر الله سمعتي توتسلا يتوتسلا بالروح بامر الله سمعتي توتسواي توتسواي بتم بي امر الله سبحانه وتعالى بلا كانوا فلهذا كل شيء ربي قال ربي يسترني ربي يسترني ربي يسلمني ربي يستغفر ربي يستر ربي يرزقني ربي انا فاهم خاتي نمشي وذا نمشي السيوله نمشي التجير وتجي ولا حلا وتجي الوحيه يقلي التجاره ربي نعم باش خاجه وأرواح وأرواح ربي جروانا أكل خليق أهل السعوبة ربكم قالوا بلا كلنا كل بلى أنت الله أنت الخالق وما سواك مخلوق أنت النافع وما سواك أنت الفاعل وما سواك مفعول به أنت الرازق وما سواك مرزوق أنت المالك وما سواك المملوك أنت الحي الذي لا يموت وما سواك يموت إلا ننا نشهد يموني قالوا شو الله وما جميع الناس العرب العاجم البيض السود اليهود نصارى كلنا يموني الله فحا يبتلانا يوياضي لعالم الاسباب دنيا الابتلاء كيفاء المصرف اليقين نصر الاسباب ولا توجه الرب الاسباب نعيش في الاسباب نأكل نقطش نكسب نتزوج نأتي بالاولاد ولكن يقين لا اله الا الله لا اله الا قبل كل احد لا اله الا الله بعد كل احد لا اله الله يقرب هنا ويسنا كل احد رباش يخل هاندولوا واش هاندولوا ليه حنا قبل 100 عام حتى هو لم نكن نذكر ونسينا بابا لم ننه لا التصافين وجي موجودين ولا في في اي مكان حد ونسين الله بقدرته اوجدنا وعظم النعمه في الوجود ان نحمد ربي اوجدنا مسلمين في تلك اللحظة كان يتلقى الديس كان يتلقى الديس القنودي يتلقى الديس النصراني يتلقى الديس المجوسي ولكن الله اختارنا من الله علينا يخلقنا الى الى نظر تحت ولدين مسلمين نرسم التعوان؟ لا الادان فوق رؤوسنا توحيد الله فوق رؤوسنا حياة محمد صلى الله عليه وسلم في بين احضاننا نحمد الله ونشكره مهما تكون ابن الادم تجيب الهمتش للدين لكن المؤمن التعقيد اذكر الله احمد ربي ولو فقير ولو مريض ولو باراليزي ولو في السيجن ولو محقور الهمتش اهلا عادي تمونكوستش امر الله تفاتش اكتزالت للجماعات غرت تجيلك الغلطت غرت تمونكس الدنيت خالد لهم يومونكس تقل يوم القيامة تسعلا عادي تمونكوستش روامن رسحة تعالى عندود لهم سيدنا ايوب عليه السلام ورب العالمين يبتلهوا بالمرض يثمع الأمراض اجتماعات في سيدنا ايوب عليه السلام هذا لوحن خارج القرية خير الخلق في ذلك دار الزمن نبي همي دول ديال الدود يعني تتسس فيه رايحانتنا قدنا العاد يعني عدات لوحنت خارج البلد حدقنا قيمت زورة عند الهلس ولكن كان مؤمن كان يشكر الله الحمد لله مؤمن وليتهمل جسد 100 100 150 تاع دود عند عند وصولنا القبر اهلي القبر انا بيت الدود انا بيت الوحشه انا بيت الظلمه هذا ما عدتكا فما عد الثاني ها شي لا يعلم غير يقي سي والو خدي المعلومات خدي الشعر خدي الكتب في القلب خدي العقل العقل يخسر ربي المعلومات وضع لقلب بطا وضع لول وضع للميدان المعلومات الدول دا نفعد دالي ببليا وضع العقل ده ببليا وضع لكتب المكتبة يخسر بشكل تاز الإيمان وضع لقلب مت وضع لول أتي وزعوا ماشي توزعي ذا من الأعضاء ربي تجول بوضغت وقوله يجيت ماديين ورحانيين توزعي ذا من توزع كذلك الإيمان يكتل معلومات متسلة اكثرت لوليك امام الرصيس فان الحمد لله هو اللي الحمد لله الذي تركني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا هذا هو الباقي مش مهم لان الدنيا عندها بدايه وعندها نهايه قاعني قدام وسجل ولكن آخرة عندها بداية ما عندها نهاية نعم فنشتهد عن عمر دينات أن نازل ساعل دينات مغبول مدعي مرير مهبول مجنون وعمر الداع يخرب دينات قلس ينزب الضيو ينزب مجنون وليعزيم جاه العالم الكيس الفاهم للداكي ها أنه يستنب ونننا يخرب داي عمر دينات فما ما يكون علم مهما تكون الشارتس مهما تكون التكنولوجيز مهما يكون معلومات باه تولي دينات تلقص لهذا كفار غير مسلمين تلقصا لا ندغوا جهنم انا ندور لي غلات ولكن مسلمين في الغفله سينغفل نعظمهم يا اخويا دكومان حقًا قل ما créته أعود ب شأن الله ممت homepage إن연� twenty is a Muslim الم abgesنل adalah أشخد ربما حسن الرسول الأسلام there are good you must be good and clear 자는 أخوتي وجد أن وجده المأبث أصبح الأشخد ربما ولو عربي مهام ما يكن الدين хозяyan arad الدين الطيب هو أن ella أكون اليد الدين ربي, الدين ربي. يتشيس ربيه ويطلب لسيوش دقوامان دعقون دا دابكوش باته يطلب الدين رباسيوش عربي لسان عربي عمر مكا يتفوح الكعبة باته ويزيبين لسي الدين رباسه يتزمعهم خوك في الباب وستيش يقلوا اسم مكان زوري اكتحنوا ديني ما برصوا كيلومترا لك على المكي تاريك صلاة زاني تاريك صلاة زاني عملوا لي حجوا لي من أبلامك فخاتذ ذو موديموراً تتاوين للإيمان التاوي ها رب أن يفهم صلى الله عليه السلام رب العالمين الزلي بشكلات يشال الدورية صالحة يشال الصحة و يشال الشيطان معناه والله الناس رب سنور ماشي عبد غرث أبناء صالحين تعاون انت غيرس المال غرث الصحة ربي بي لازو تبع بيد لا صاروان لا صاروان لا صاروان لا صاروان تبع باد سليمان سول يتسال يا ضربني قواليمان نسلك انا دنيتو عندنا وجد للناس لا ونحرك لا لخرتنا ونمشي لخرتنا فالكتبي لا تبياض دوامه تنغفلت لا كان كتبوتونيار و جو جو جو يا شنو حد 20 عام حد 10 سنين حد 40 عام حد 60 عام حد 70 هذه قبل العمر ومن التوه و من بعد ما ندي وجدن ومن ما تيخسر البيسيج بيتي خسر البيسيج بيتي خسر البيسي ومن بعد باش غادي الناس باتي كتتوجد لا كتتوجد فالزمن ماشي يا عاد الحد على عاد حد التفحت نتوثنا انا باللي دعمته هانت كاع راه بلايات ينسيت معهم قاعدنا عمنا نزيد نزيد نزيد نزيد معهم قاعدنا نتفروش اللغنة تودايين لفلام نزيد معهم وقيد ربي في هذا الزمن يغفر إصحاب تودايين واذا يا حبيبي انتاريك الروحك اتصبح شانين اتو سولد وحدك نباحشان التاليد وحدك اش يسول ربي وحدك ربعني فهم يعني هذا الدنيا مقصد وجودنا معرفة الله صلى الله عليه ان نكمل في معرفة الله اه وانا حياتنا سوفوسس اي مالك انا ريخ حوالي اشحال من عدد في غردايا في الجزائر في افريقيا في العالم منشت القلب الله ينبط بي بي بي بأمر يا من؟ الله كم من قلب الى دك دك دك دك من الجرات؟ كاشكورة؟ كاشترغاز؟ كاشكاربين؟ كاشيصاص؟ كاشهداء؟ وانا اقول نغمان انت قاعد تقنس ما سوفوس من ايه؟ فصل ربي ايه من ايات الله انو حضر ربي ديس يقول هذي صدي عصا عربي الناس هذي السلس والفوس والاسبرك هذي استحق كن معو مني كريس كاردياك ما تحشمش أنا مشي في قلبك نرقدك بخير والنوضك بخير ونوصك في الخدمات تاعك بخير ونوصك في التزاير بخير ونمشيك فوق البحرة بخير في الطيارة بخير وتعصيني؟ تحب تعصيني؟ خرج من عرضي لكن التعمات من ربي الفقس مات ربي تعصد ربي لكن تقولوش لنا نربي قصد تعصي ربي الفرزة قدوش لنا ربي أخذر يقولوش لنا خلاف أخذر لنا نوداين أخذر يقولوش لنا لزامريكا تعصي ديس ربي أجلنا نربي طالما تربي ما بينك وما نربي نشي نربي كيف أدعسي ربي؟ تباعتها مع أدعسي ربي لأنني غافل لأنني ديغو السينغ مناي اللي يخلقي ديغ المعلومات اللي فعلت ديغو اتّيقنا لاشغيري ليقين بل يا رب العالمين أنت يوجد يدي إلا معايا لا يتسلّي رب يبيّن في كتابي بعد عوض المسيطة الرجيم وَمَا يَلْفِضُ و... و... مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ المجرمين يوم القيامة مثل توارض الأعمال الدوخ اللي كتابو أينفورماتيزي وشي غير أن يجواني السيول أني يلوى أني لنجاجس يعلام خائنة الأعلم وما تخفي الصدور أدقي من المبهرين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصها ووجدوا ما حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ربي يوعد يوعد ولا يظلم تخير أنا ولا يظلم بتلقي أحد يهواجه في الدنوبس في العمالس تخرب بكريم ربي الرحمن الرحيم وليهقو يقناد يفضح يرسيا فكيف ابن الدمو سلغفل تس رب العالم يجو الحسنة بعشرة امتالها ويضاعفوا لي يشاء يجو بمثلها ويعفو ادتهم قيامة اكترنا الوحادية العشرة مش يجو ابن الدمو مش يجو الغفلته بين الإيمان يعاد رب العالم يهدأ نشاهد العادل الإيمان النص عرف بل رب العالم يجدنط فعظم شيء وجاندي مسلما فكيف يكون هذا الإيمان في حياتنا اليومية آه. نبصر ما, ما, يو, ما يرضي الله نتكلم ما يرضي الله عضو القلس الأعضاء لجيس عمره الله مشلول نقال الفلام باراليزي باراليزي ذو الله والنفوس باراليزي لجيس عمره الله تتعوان قال يعمى يوجي يعمى ونه يغزر يعمى ونه تتعوان السودائيين للفلام ذو ما لا يعني إليس مشلل إلس أبكما دوني والعذب الله إلا يسوى الغيبات يسوى النميمات يلهو يتسبع يتكلم كلام البادي فأي عضو ليس يسعمر الله إلا باراليزي إلا مشلل باتد يسعمر الله واللي باراليزي النبي صمي الناغ بعد في حديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت وحد يذكر الله رحيا دربي ولا يتكر الله واحد لا يتكر الله ولا يتكر الله يغزر ماشاء الله ولكن لا يتكر الله يغني سوى ولا يشتيم وني إلا باراليسي لا ميت عند الله نشغط وليك القيمة وليك تحيتيت الله يعني الحمد لله جاء بها في هذا الوقت قليل نشتهد على هذا المضغع على قلوبنا أن صفوا لوننا لأن سنة حج بن بنادم رحمة من ربي الباقي كاع ربي كريم ربي باش يغفر سني شرا جيت مع رحمة من ربي دبت الشرك والكبروا الشرك والكبروا الشرك انا دجا لي كنند مع ربي تعكيت نون ربي ادرياس تعكيت نون ربي المعارفيت تعكيت نون ربي تشهدت ربي ستنيد لا إله إلا الله ربي واحدث ونخلعوا لدي القرش كلهم أسباب لأ الضامن ديسن الضامن دي ربي أسبابين إنو المعرفة, المعرفة السبب أتاول تيوي الله شهد سبب أتاول تيوي بإذن الله الصحة المال سبب أداوي تيوي بإذن الله بصحة رب العالمين ضامن الدعوي رب العالمين يقينوا على هذا المضغه حتى يصل هذا اليقين نعم حتى ان شاء الله عند حضور الموت هذه السفره لنا ولا لنا ان لك كيت نور الدفه حس بيقيننا متى كن حد يقين 12 في يقين رب العالمين العشره كما لك المنص 16 الكلمه الطيبه شهاده ان الله وان محمد رسول الله سبحانه وتعالى عندما يصلح يقيننا بالله سبحانه وتعالى هاد ديجنال كو يتات غا تغنغ الكو يما البنت طاتلاش الكوي ريال الكوي تزه على الكوي غنغ الكوي الزرادي الكوي ويسو من لو تكمرات لا شل كو يتزلت لا شل كو للاستغفار لا شل كو يعني تلاوه البنت غير نسمع مع مال كتسمع مع مال مع الملك مع الديانات مع مالك البولك والجلاوي الكرام معاون يلغس كل شيء خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقادر معنى جميعا لدي سبال النظم عند الله خزائن الهداية خزائن التوفيق خزائن العبادة خزائن الصحة خزائن الشفاء خزائن المال خزائن الأولاد خزائن الضكور ديغو نسي نبلي هاد الاسباب وراءها يد خافيان ذا ربي نشيب تبلغها مع الاسباب انت المشكة ويجي الاسباب مشكة على ريقل علاقتنا مع ربي مين رب ريقل علاقتنا مع ربي؟ ربا غلنا ريقل اسباب لنا طم زبت قايلة وميدلا تفوي تفوي اشقاعم الموت تعرب اشيني دور سيديسان ساركاين اغزر مع ربي اغزر مع الوالدينش اغزر مع المعاملاتش اخزر مع ريالك اخزر مع الحلالك ادي بالله فويتماني توفيد لافويتره يقل ترى بشير يقل حوالك نعم سوما رب العالمين نعم يدوسوا الإيمان وإيمان رماني ونتبع انتبع محمس وصل مطالبين وكل القيد النغى النبي النغى الإمام النغى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رب العالمين يبين طريق الهداية في هدهه صلى الله وَيُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا مَاتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ هَكُم عَنْهُ فَمْتَهُ فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصَابُوا عَذَابًا أَلِيمًا ثبتت الدار من خطر الفتان الطلاق اللغو الغناء شوين ما كانش راحه يالما يالاضض والصول يار يار في امه لا سلام لا كلام لأننا نجد حياة الرسول صلى الله وسلم عليكم نجد القرآن نجد تلوى القرآن نجد الصلاة في الوقت مع الشمديس حياة لهود والنصارى تتدار النقد والمغمومة نتقلق هم ترون نغرق حين تتدارين قيمة القهوة قيمة لغولاد خاتوا الورو في الراحة تدارين خاتوا نجد صندوق نجد حياة محمد صلى الله عليه وسلم فمطالبين نحي اعمال النبي صلى الله عليه وسلم ها. رب العالم يجل في حديث خدوسي بعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لو سلكوا لي كل طريق واستفتحوا لي كل باب ما فتحت لهم حتى يتخلفك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم شكال جهة الرسول عرض الحاية عرض الحاية ان لي دارت اني غولاد انت جارت وانو ولكن في زمن الصحابة ظنانهم التغسق انت مشيدة مما نوعي قادرز مريدو لا يفقهت العين, العين من الرسول في التجارة قبل رجلس كوميرس قبل كونتريبسيون قبل كاس أورال قبل كافنوس بطانينا الرسول في روح تعمل مدينك قبل وروح أجيب الرجلس مشيكوب هاوس كوب, كوب حلوفي روح يفتحها نوت لا ذيك الله لا هذاك كانت وره في النهار ما لانه لنسليد الحادث أنت ولد تجار ويجيك احتجار تقل بتده كامش تجهد الرشوة والكذب وتحتاض الله هذا الخام وريد قللت انا تجهد ربارش <تصفيق> التاجر الصادوق يحشر مع الأنبياء والشهداء باش يجيك الصادقك دا كلها باللعبوة لازم تعمر مجال الزكرة حبيبي لازم تعمر الجامع لازم تقوم الليل لازم تبكي على ذنوبك لازم ترد المظالم باش عينك تدمع باش تقولي بالصادق صح هنمي غير 100 عام صدق 100 غادي يالي على رجل باش دبر سير دوس يزم تسمجدال التحلوت موش الحال تاخر دي لويلات التجار مع الفجار السكانتوار تاع اللي الوقت دي ثملعين دي رشاو الكانتوار نييش وسط ودي والله وشي الفشد لكن تجرب دي بوركس قدت من تجد كنت قدت من مودة قدت من الواجهة و لتشمر نيكي مصدق حاميز موت بالهمتاش تعمتو تشبهت التابسان تدي مليش تي قادح الناس ايو امت سيهمشتي ايواجه والحرام ايوابنعت ايواجه حمدعشين سعاشين قدت يا ربي يديرني ليمانش و الريال الريال على فريق الرسول ساصل الماء و جيشي بورك ففي زمن صحابة تغسق قمسا كأنك في المسجد إيه. ولكن في هذا الزمن تقريب تميج ليه والنظر للسوق يوجد في سنة السوق يعني لازم تعليقه للنبي صاصل ماذا يبدو أن يتعليقه للرسول؟ أهل الرجاز الرجال قوامون على النساء يقال بينا بس في حديث أبغض الرجال رجل أهمل أهله أمر دينهم وتكفت كفت وليكفار او الدين الزهر لا نقص لي مار يبدأ عزم بايد بابا بايد الدين طروان نقضون التصاور تريكو فيها حلوف قدامه فيها جاغي تستس بايد العزات كلنا بسوال عادة يستصاور بايدتو في الدقاح روح صادق تبياس نكتان توجد سيلي تجريات جريق ميش يباتل المدنجن يباتل باشكال جرين كحلال لزعتني لنتيج انتصار أصلح هم ثلاثة وحديين ربع ليه ذا دي الصورة ليه باس دي الصورة لا يدخله الشيء لا يدخله الملائكة ربع ليه فهم هذا لحق دا هذا صوف, صوف, صوف لحق متوقتي دانيل غملة الشيزي اخذ دا صوف بيث لبغيارات يرجع يتفل, يتفل عين يجب أن تساطر تسرين أريد رعا كيف أريد رعا نعمة عامين تسند السرط تسند السلحية تسوطي سيرتس وده تسيرتس وده السلحية تتاون وده وزن دي مالب تامتو تلحية تامتو تنتده تامتو تنوقر تامتو توقرنا في بيوت كنا تدارين؟ نتسدنا تي, تي مش جدي وين؟ نرجازن تمتو تخاتي وغلاد تمتو تخاتي نوسكي قدماش التقدار تتغرسن واش عريتها كمحفوظة تدارت الخير من تدارت الحرام المكي الحرام ميه؟ يفاص الحرام المكي بالاختلاط من الاجازة وعليد بالله فكيف العسواخ دولاد وطع؟ وكذلك البغن نهدى نرى الخير نجدود النقل. راش كنت متو تعرم على جيرانك قضي يا صد صغرت او يسمالي رخصن باش فاش تجي تشباب وتزوج تلقى الصغلات يگواسي يقلو كنوجر النغز والشان قطن صاوتي صداق قشت فطنتي تولي داني من قال عمر تقال بكري كتبسرت تجري گنج انا مريت ناس اخاوي ديك تختك ابويا وديلو ليها وديت يقيف فضاب انت بتتجد حماك ثاني يا تم داك السوجي معدا و تخسدك راه ما لا يقل راه تافخ الخضراء دراكم صالح قول لا يا ع فقد الحومتش غاشي كتا المال للشرف يعني واش تقدر غاشي كتوسع غاشي كتم العطر ستل ارفد القصه و خدمها انا وكافل اليتيم كهاتيني في الجنه ها يسعدك اش جربي تكفل ديك اليتيم ها على الأرملة والمسكين كل مجاهد في سبيل الله ويش الساعي على مرملو المسكين مع 60 تونس الريس تخدم ربي يشو جنات ربي يشو شامين اه ربي يشو ان شاء الله محشر تفران تيزان تفران قال عمر نعمرت دحرا كنا ننصوري يا عمر حجيبس ولي الحومت ربي ما يفهم يزمان اخذ بس يا ربي بطل الغيارات اقال انا عمرت احنا التبعيدة اقال انا عمر اغي باش كوزقوين للسوق ونبارس وامولين اجناء سين عمر بزو السوق ها نبسي وليش اجلي برين السوق باش احطام التوتو الضقي واش عليتك وادقضان السني ونزوين للسوق الخطوات نقصها يفتتش تقصر داس خسارات نلغى فرد لحوال رب اغنوش الغيارتو رب اغنوش اخداني وجه الله ما. غير توتاس خدام لي غير لا توتاس يقلوح في الستات خاصني شي بلاتي تخدم هادشي تخدم ليناش وتخدمات حبسي السي ما تخدمك هادو غادي زمن ميشادو دي قريب سنه توتش غير توغا ربي وتعزوات لنا ربي نعزوه كل خضروا تم معاً أدعي ليهوه الصحابة أزوانا تفتح الفتوحات سيزواني مشير كن كفاك صحاب الرياضة صحاب الزين صحاب الملك إنه ناس متى تخسم تخسم السمات تخسم الرياضة تخسم العراب إنه ناس ودنوسا ناوي نيوي يوم دبقى ونسحقوا لحيا نيوي يوم جلا إلهي لله محمد رسول الله بسي ما روشي ناهله لا إلهي الله كالقاس حدوث كشفها كائمة كشفها كائمة تدارين لنا رقعان يوان قعان وشانا, وشانا يا سفلان نعيان التوهان ربعا نهدأ مرمو نسحق وانو غلق دي العرنة كلش بينا ذا ما نصب ببنة الميرت انفق رباش انفق رباش نبس من الناس يا بلال رضي اللهنا. انفق يا بلال ولا تخشى من دل اقلاله بالتذبيلة رضي الله عنه وسنعض الحمان الروف إيبالا إذا يمشف إنه يسكن من الفق واتقورت صاب بما ركوت الكورن إلا شيئوش إتسهرس ورجاء تجد تجور ربعه شريمانه أبو طلحة رضي الله عنه سي توتت غفص الله تبقى وجه عزم تبقى لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون دي دي من من في الغابة هذه ستمية نخلاق هذه قلوه من نحلون اما لن يقول بسان التغيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى يقيم عمانس لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحب ولا غير صح الغابة ستمية نخلاق اه الغابة ستمية نخلاق كل حدثة تنوح وقيلها ذات نوح وقيلها قال الغابة مريك لا ترجوين من نحلون أعضي لسيدي سيشغل سيشغل اسم السامن يزمع الغاس و الله الناس يا رسول الله لكن الشيخ الغابتك في سبيل الله في سبيل الله يزمع الغاس و تجاش و يزقى الغاس افق تسلي باتها خاطر مياه يتوى تسلط من بابس شيطان تتزينه غاليك قلو بلوزي شي دي تسقل لا غش خلص لا غشان شنين فينا بتسقل فينا أولادنا <تصفيق> ايما رزاكة اتنين ربي اتنين ربي بلا مزيتك هات توفيد وسط وشد اسيد جامون اغد جارجاز جي غارجاز نجيت عمطة وشدخلك كير كنت مدها حكم من فمك وكل الحمد لله نعم امزاكات بلا مزيتك كاش ما تزيد من, من صدقة بالوجار لو صيت استفاري الورقة ما اوغش تسجاتيراني بدت نفضد همت قدها تسقاضنا ار رمضانام ار ريز عيش ارتسلك سيز كصارة روح الحج حج ولكن بالغفلاء لو سيت لدينا ستوى يا رو سيتس لا غالبت نجمع الشتوبة نشورت نجمع زمان الحجوة والستاهلاء غطوفوا حول الكعبة ودمك ووزار ودمك وهبار ايه؟ ربنا نهدى يوريت نقع لو سيتس هج تعتكم الصحة ميات كصارة خمسين مغلضة لاش ازمات سبغي ازمات شتو داين ربّغا النهدى ليس سجمس داس الملايكة يا ربّا الملايكة باش كسر المظالم هاتشوف يموت هيا ولده ودي بابانهم ليشت الحجت إلا ذا وحده بسنوات حجة ها ودي بابانهم ليشت ودايين خلصت غفظ إلا ذا وحده هو يزهر لها وخفظه إلا ذا وحده يواجد لوصيتي تعروانيو السجم داش خلصا ربّغا النهدى يعاد كل واحد مننا أحباب يعز في الله يوجد يستعد قبل الموت آه. إن النبي صلى الله عليه وس آه يعني عالي رضي الله عنه في في يسلم سأهل القبور إنا يسنمون يسنمون القبور يخاطبطن إن النساءكم أصبحوا أرامل أبنائكم أصبحوا يتاما أموالكم قسمت هذا ما عندنا هذا خبر عندنا فما خبركم إن الله سبحانه وتعالى يحيي واحد من قبر ماذا يقول كل حدثنا ماذا يقول قلعتك الصحاب قرط قلعتك الصحاب التوسوس والله والو وتزودوا فين خير الزاد تقوى العوين العوين د انسان اجبدة ولي قضي داني ادي نعنقدا نخيرات اتوت ومفراكسيون سكون في لحظه غلات تدارت بيت الخلاء العرس في تيتين مع المعاش هاد الساجنيات التلا بريد الله اعلم الموت كرب يلاقيكم غادي تفر خرج الشغله او انفس يقول واسقين يتسوق على الكار الشوفر يريد يريد الخلق الناس له سوفر هم الناس يقول شهر ليس بديد سيبدي بد قال على الكار يطفع مثل قطر انتدمه ليك الموت الجاسو تستوب و تستوب المالي اليوم الدين ربعني فهم يا عزمت عشر ويني لقيك لكام ساعدين لغنان خشيته نحن لا الحقبتنا تمسد ربع النقاولي مالنا ها واش السيد اللي تخصم جيلايو يشرك يمارو يمارو ولا نضمنه الناس وين نضمن فكيفا ان نضمن الجديد الله ها ربينا الش بروجي الله عليه لا بروجي مرضى الله لا بروجي النبي صلى الله عليه لا بروجي شردهش النبي صلى الله عليه ما يغロス الناس على آل خدم الرسول صلى الله عليه سلني يا أنس سلبي قشل سلبي خذتني دامنا ما دلها لهم الله يتخلال الهين ما الناس أسألك مرافقتك في الجنة الناس وغير ذلك يا رسول الله الناس لدك يا رسول الله بتسين يا رسول صلى سعي على نفسك بكثرة سجود كمال أكع كمال أسد كمال غرّة كمال مل... أدعو كمال ضفيمانك حتى أربشر مرافقتك إن شاء الله يا عزب بغ النهداء فانشهر فرص النهيدة التي تتوسد وهي فرص رمضان شهر الرحمة شهر, شهر القرآن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عدق من النار أن نجد إيماننا سماو الفرانات قمنا نجد الفريق نجد الإشارة الذين نجد الإيمان غد البصر وإن أرزو من غيني النمعاش أرزو من التطوير أرزو من غيبة أرزو من يلس من كلش وليلها القيام خطازوا ومغبشا تزلتوا لأين دجار ما كش منها وكنا نصن دجار نبتاني توقع في الغيب كل ولله يعوتقى من الله كل ليلة وفي عاش الأواخر انقروا همي وجيكور دجار لكتفامك تشكد خلف تراوح تراوح ويقولون شجع بايش كان نجروس القرآن شجع اما الصح بعد أن أعطيك الصحة والغروام كملت الشرطة الأخير من الليل أطفكت الشوك الثامنية تنضيه أطفكت ذلك يا ربي الوقت أني ربي يعطق من النار أشياء من التحرير يرتصح يا ربي, يا ربي. لك يقول أنك مخيمانك غير النفس غير الهواء غير حب الدنيا يا ربي هدايه يا ربي اغفري أتيني قرب رب تطف أغفري هدايتك ويعتقك من النار يوم العيد أشتسكتني في حتمكتني سمتني مغفرت عفيت قال الحمد لله فرصه عربي وديك طافوار ويدق المعرض ربح غديس الخير. عافر اه ربى لنا هدا وفقنا للخير نعافر نجاهد قبل فوت الأوان واستغفر الله العظيم و توب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا لا اله الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و رب العرش الكريم اللهم نزدع في مقامنا هذا وفي حينا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا دنب لغفرته ولا همّا إلا فرشته ولا دين لقضيته ولا مريض لشفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولد نصلحته ولا طالب علم ناشدته ولا داعي إلا أوفقته ولا ضال إلا هديته ولا ضاع لنا هديته الله محبب الإيمان الايمان في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين الله مخرج اليهوديه والنصرانيه من بيوتنا وبيوت المسلمين الله يجعل بيوتنا يطفيها القرآن الله يجعل اولادنا كاول الصحابه واجعل نسائنا كنساء الصحابه واجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحبب اللهم أرزقنا توبة النصوح قبل الموت وشهادة عند الموت ونفر دوس الأعلى بعد الموت رب يغفر ورحمه تخير رحمين رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ربنا أبلنا من زوجنا ودريتنا قرة عين وجعلنا المتقين إماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي لا خلطة حسنة عذاب النار اللهم ارحمنا فوق الأرض ورحمنا تحت الأرض ورحمنا يوم العرض اللهم بلغنا سوم رمضان اللهم بلغنا سوم رمضان اللهم لغنا سوما رمضان اللهم يا ربي ارزقنا يا ربي حقيقة رمضان يا ربي مخبارا ومظهرا وانت أرادنا عنا ربي اغفر ورحمة تخير ورحمين اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى له كما صليت وبارك على سيدنا محمد وعلى له إنك حمد مجيد سبحانه ربك رب العزيزة عما سيفون وسلام على المرسائين وحمد الله بالعالمين